أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مهيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا حسب الناس أي يتركون أي يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقائهم الله فإن أجل الله لا أت فإن أجل الله لا وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر عنهم سيئاتهم لن كفّر عنهم سيئاتهم ولن جزّي ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي بِهِ ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إنكنا معكم وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْئٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أو ثانه إنما تعبدون من دون الله أو ثانه وتخلقون إثكا Inna الذين تعبدون من دون الله لا la لكم رزقا hurin, dawmohi risko, Fabeta hurin, dawmohi risko, abudu hua skule,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 قل سيروا في الأرض فانظوا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اغتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال ان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 أنكم تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إن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 ان جاءت رسلنا لوطا سي بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا منجوك وأهلك اننا منجوك واهلك الا امرااتك كانت من الغابرين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 من أخذه الصيحة ومنهم من خسفنا بالارض ومنهم من أغرقنا وَمَا كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا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 أتلو ما أوحية إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا أأمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدا هُمْ وَأَحَدُهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَا وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات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 أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بينه وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغسهم العذاب. يوم يُسْحَبُونَ العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول عَابِدِينَ وَلَا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا تجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن من الجنة غرفا.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 حيّاه الأرض من بعد موتها، لا يقولون الله. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب.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 ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أن جعلنا حرا من آمنوا ويختطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين